والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يصر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد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 فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرماً وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاض.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 كلا إذا دكت الأرض دك دك وجا أربك والملك صف صف وجاء يوم بجهنم يومئذ ولكن يقولون ان يكون قدمت لكي يكون قدمت لكي يكون قدمت لكي يكون قدمت لكي يكون قدمت وأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك رَاضِيَةً مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي